السر في دائرة الألوان دائرة الألوان هي الوسيلة الفعالة لدراسة الألوان ونستطيع عن طريقها أن نرى كيف تخلط الألوان وهي تتفق مع تسلسل ألوان الطيف وتوجد ألوان أساسية هي التي تتكون منها كل الألوان الأخرى وهي الأحمر والأصفر والأزرق أما الألوان الثنائية فتتكون بخلط لونين من الألوان الأساسية مثل الأحمر والأصفر فينتجان اللون البرتقالية والأزرق والأصفر ينتجان الأخضر والأحمر والأزرق ينتجان البنفسجية، أما الألوان الثلاثية فتوجد على عجلة الألوان بين كل لون وأقرب لون ثنائي منه، مثل الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق البنفسجية فهي ألوان ثلاثية. الألوان الباردة تشتمل على الزرقاء والقريبة من الزرقاء والبنفسجية أما الألوان الدافئة فتشتمل على الصفراء والبرتقالية والحمراء أما الألوان المعتدلة فهي الخضراء والأرجوانية وتسمى الحمراء والبرتقاليةний بالالوان الدافئة لأنها تذكرنا بالوان الحرارة والنار وهي مصادر للدفئ أما الزرقاء والقريبة منها فتسمى بالباردة لأنها تتفق مع لون السماء والماء وهما مبعث البرودة ولهذه الألوان تأثيرات نفسية مختلفة عن كيانها المادي ذلك أن الألوان الدافئة تظهر للرأي أكبر مساحة من مساحتها الحقيقية وأن الألوان الباردة تظهر أقل مساحة من مساحتها الحقيقية أيضا لأن للألوان الدافئة صفة الانتشار البصري وللألوان الباردة صفة التقلص كما أن الأشكال المجسمة ذات الألوان الباردة والفاتحة تبدو أخف ثقلا من تلك الملونة بالألوان الدافئة والقاتمة